اشهد ذو يعدل منكم واشهد ذو يعدل منكم واقيم الشهادة لله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مصر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 إن رتبة فعدهن ثلاثة أشهر ولا إلّا يحبط وأولاد الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ السُّرَاءَ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَمْرًا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 حَمْلِ فَانفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بينكم بمعروف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 بعد عسر يسرا وكأي من قضية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا أذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا عدى الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب وَدَأَّزَلَ اللَّهُ إلَيْكُمْ ذِكْرَاهُ رَسُولٍ يَتْلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبِينَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن ويعمل صالحا إذن يدخله جنات تجري من تحتها الأنهى أو خالدين فيها أبداً وَدَّأَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا أَلَّا هُوَ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ لَا يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُ لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّهُ قد أحاط بكل شيء علما